انا يوز و وراه في العباس عباسي و وراه معنا عباس احترام كيسي معنا حرمه لي حقي ان يحق اني هذه في العباس في احترام العباس عباس احترام كيسي و وراه يغرام تي الشأن والحال فإن الشأن والحال حالك الشأنه هو هوايا عباس وحسليها يعني صعنا غير حسليها غير كيسي وكسوعينها يا أصحابتك وين انت سي هؤلاء يعني إنها أصحابتك هذا محايا لي سبحانه حسيري محايا لي إذ هو عباس امي اذكرك يا واي وسن وابي ادويه ما تنكيس واي وسلو ابي ادويه عباس وورا انا بك خليك سيد درن وعيد فاطمه كل شيء نريد هذه كسيد دام عباس ان او اذكرك يا عيل سي. وورا سيد قول كلمه سيد درن لو ما اللوه هو عباس أمي هو هو ولا عمك عادركي هواي معنى تعليل الجدره عادركي هواي هذول ولاتي سوا اسمه وسمه ابي هذول يا وتنكي سوايه العلة او عاكن حيال اللي يقول له هو اصي عمي ازكي وشنو ابي يدوي وتاكي مثل كي سي وحي عباس دي وحي عباس وقوف فرحه انا وقوف فرحه تعظيمك تي وين انت سي حتى تعظيم يا هاي نبي ان عباس مكيني مكيه احترامه معوا احترامي لو موجود صحابه رضي الله عنهم عباس وكسجرين وين انتي ابو هل دراجرين تشجرين راقيس يا خادجرين بل سيد عمر حل مر ما انا مريال بدن حفروب طوله الى حرب طوله اشرب ب يعني سيدنا عباس اكو ابو بريه حديث عمر يا عباس يعني عمر عثمان عائق و صاروا فوشات امراات وبدوا يجرين حتى, حتى يعني هجلال اللي هو يعني الى ابو هنان هنانتي احترامي سي ابن عبد البرسس حديث في الصبيحي بعد مال وحيرين المال وحسري يا رسول الله إني أتيت قوما وميت ويتحدثون وشاكس حيان فأنا ما رأوني مركعي أركين سكتوا وما ذلك وحرم أهان إلا أنهم يريد يشتسقلون ويقلوا في فقال او قد فعلوها ويثاما يالين والذي نفسي انقلاتي والذي معبودكي نفسي نفسي بيدي قد قديشي لا يؤمنوا بال... لا يؤمنوا مجعم الى مرمى احدهم احد فوري حتى يحبكم تسنق الجعلاد لمحبة جعلك دراديشي تسنقوا الجعلاد احد في الامام ما يشوف اليمان كيس مجرو على والله لا يمنا حدو مع كل ايمان حتى يحبكم تسلكني على ذل لحم لما في البيد جواي مع واي البيد محاين مركي لي ذا القطعه حقي دي يي مقعيشي حقه حق الزت بني هاشم بظنوا مطالب واي بنهاجم بظنوا مطالب تيجي ويا حتى ما يؤمنوا أحدهم مروني حتى يحبكم التسنك أن يجعل هذا لمحبة فيه سألوكم عليه أجراً لأي مرهنه أجر تبريغ الغرآن كغرآن كغاسي إجارة مانيه ويدي هايه محا إله إيري لا يحب أم محا إيري إلا المودة تواقص دعوه قراب دي اجلاتي ماهناه عنوه يتوكل مرهو احفظوني في العباس عدا المير بحثي حديث كله فانهو بقيوت آبائي م -م. انا اوضيه أب آباء او ضيالكي دمان توضيه انكيكا شوه رواية جملة آبائي اسكمي ديهاي ماهما <مع> صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسلنا لفضلك يا لظيف رب يسر وعن يا كريم ربنا سلوات الله وسلامه عليه محاسري احفظوني حفظوني دورة في أسهاري في أصحابي أسحابتي ودورة وأسهاري حلتك في وراء ودورة حلتك أهيه وغرابي أهيه نبطي حفظني نكي ودورة أسحابتي أسحابتي في وراء حافظه الله حافظه الله الها دور في الدنيا دونك الله دوره والاخر تاخر فيه ومن لم كانني ويدور فيهم في ذا الله دوره امن الله يحفظني ان كانني بعيدور فيهم اصحابي واساتي فيوري حل الله الها وكجست امنه حفيزي معنى الها تجستو منتهى الله رجيلها اسجدت من رحيسي واحوشه حعود قدر ان يعوده الى يعني يوشبطه احفظوني احفظوني دوره في اصحاب اصحابتي حرم دي يا حشمدي اصحابتي في يعني وحيئيه كدعي افكيني كح... كريبت افكيني الحاتي او حيالي او اسهاري حلكي او اسهار جاموسي رواية معناها اسهار وحالي راهاه سهر وحالي راهاه حقا لما ننك إنات إسخوا وقرابة يالكوذي نعبت أضوه هذي حوص هذي ننك أدو بيسي انت أكل الإطلاق غاربت على انت واي ابلو ها الدراسير فلانا واي ننك وحلوا الوضاء ننك قبرتك قور شتي لماذا أهل البيت لماذا يعني لنك إنات إسخوه بيت كولي أسهار أليه راها وحيئو فجئو نك هذا حما أليه راها وإنات حقيسي را هذا الأخطان أليه راها لماذا صنف بوحا كل مهاء أسهار قلقان هو حوايا أسهار يعني وناغي شيء بأدوزي وضيالكي لين قواسي والدورة سيد عمر لماذي عمر عملواي سيد عمر اسيد أبو بقات يو يعني قبل يسي نمكي قوين نبي نمكي قوين قواسي سيد علي اسيد عثمان يو يعني دعناق يسي قرابدوزي قواسي كل أسار الهراء معنا كم واحد سوار وحاسن هذاء هذاء و واحد معنا هو هواه لماذا قوري يعني ننك إناتو يعني سكيه قورو جيه لماذا سخواه معنا حذ كيه ولا راه حذت يعني سومال سو إذكرا فهي أدفو حرد أحب نار تاري تكاري حردك هواي نار تنين كاري تركيز حردك الزهراء كل بحردك هواي لما دا سنفي بوحالهراء معنى حرابي أن يكوني وبحساء وحي إننك حقيسي أحب إنك ولالهي سي نارت أحماره أمو وزوجي ألي نارت أحمار وكيف الحم يا رسول الله من له تصير هيري منك ولالييس سيد و في اعادي كل احما ابو جمع يا حمو اللي وينك حاجالي خوف ولال اختانا لما وصف في اسكو جركودي حاول اللي اسهار اللي ما نحذقين خراب هوه خراب دي هوه ما نحذكي هوه خراب سي حلو جيدا لا سي انا كي قال سيد عمر سيد ابو بكر القلاتي فأصغوي حفصة أصغوي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام سهل جيس أصغي يعني قبلهيسي نمن قوضينا أسهاتيسي أعيان صدق أصغي صدق أصغي سيد علي عثمان عمل وأي غاربتي وناغيسي ناغي أصغب النبي صلى الله كل أسهاتيسي وأي مانا ما حيث كواهي تبالي استعمالها حتى بوقنا خلنا اي فمن حفظني من كيه دوره أدب يعني ادبت له وناجي معظه لدوره لحشميه وفيه اسهر تافيه حفظه الله الهي أدوره حد يدعو لنا حفظه الله الهي أدوره. عندي خبر لغوينا وبنان انتهى انا حفظه الله الى عبراء ومن هو ببنان يعني دعاء يا خبرته الجمله وحوايه وانشائي لغوي عمل لغوي خبري عمل لغوي بنان انشائي خبريه عندي ان الله وعنده حفظه الله الى عبراء اما خبر لغوي حدايه عبراء في <تصفيق> الدنيا الدنيا وقدرها يعني اثرت باصحابي حجمي بادي في احترامي وقدره يعني افكرك هاك الهمين او اسمه يا اكرمه يو وهنكي عي ضمان توضي نكي احشمه يا دوك اخربه دور ازار باليه وقريوه <تصفيق> دوك اخربه الله يحفظني لكان ايه يو الهالي اللي فيه فيه ودي يعني حش احترام بل و حرمين بل هيك و دور <تصفيق> اه اساتي وحدك ايو ايو <تصفيق> انا <تصفيق> داخل يعني حيل كلامه هو هو كيان من الهلال او حشمين خل الله اليك جيستو هناك جيستو او معنى هوار لغته سيديلو اما خبر قد هو الله اليه واجسته منه معنى انه افيسي اليه واخطافا كاتب بارديسي يشكونه هوا لما دبوا احتمال دعوه ايه خبرده شخاوك وماجره ومن تخلى الله نكي إلهيه في جيسه عنه او شكه حقه تقدره نكاسيه اما سيشكه حقه تقدره ان يأخوضه الهناس خبته عزيز مقتدر وعيد قوت عوش ادو ابقواه معناها نكي ايه نبي القطور مرحيسي عن حشمين كلامي من كلامين ساوا يوخاك وحوه هو يعني إلهي وإلهي يهوجياء إلهي يعني قفطاء لك إلهي أسخبتني إلهي وأسخبه أخذ عزيز المقتدرين أسخبه وعيد أو بعيد يرفعه وصلا اللهي على كل حال يعني اهل البيتك اه اي كجران انت اهل البيتك نسيليه وين مع لا اسألكم عليه اجر الا ما في الغرباء وخاص وكي اسهبتي سي اسهلنا بي يعني ما الهي لي دوريزن كسيدنا بخطوة وحيدتكم اهاي اصحابتي درسو اهاي هو ده الصوي وقواس اصهرته يوم قبل وده الصوي سيد عمر و سيد أبوكا عمر طلقوا دي كجروا يو حي قبله سيد علي عثمان يو ناقي يسوحيه و يعني قراب الله كل أسهر حيث سيد علي عثمان انتا نكيئو إلالين وحشمين وكرامين نكيئو كراما يو مدهي إلهي ودورا أما إلهي في الدنيا والآخرة ربنا بالبنان اما الى وضر وخبر يكيشد والله احفظني ان كان اني افي <تصفيق> الى الين او دور او الله الى هو كان يستع منها في ان الله عنك الى عزيز جستن او شكوا حو تكديه قاه ياخذون غبطه كربانا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه احفوا أحفو شواربا أحفو يعني شوارع التجار خابا الجاره هذه اعضاء فخشل داري سالما عائد وترى الملائكه تحافين من حول العرش احفو الشوارب الشوارب يعني قارها كحية وانجارها كحية وريجية كوة احنا قون تيدي وحي كدير كقوية الله وضع الائكسو عداتو يعني فرورها ضاهد لو اركض صنعها هواية صنعوا هواية اما كل يلحيرو المجروم هو الصحي عند شافعيد شافعيد اكتر شاركو كله اللي حيرو هو ايه قارغاضة علامة دي هو ما مالك واسكو عند ايه وشنا بدعب هو كيسوبيو ولا حنوجها ولا عزارة حنا بلوضعي حنا فيه ظاهر الخبر ايه وعينيه حيرة دي سي هي يعني جريم بك يعني مام سابقه واسلية كل يلا حيرة باطل واي احفو الشوارب احفو قارقه هذا يعني قارقه حيرة سوريه سنقوياله معنى ها كاذا داي شوارب قوده وحيكا داي راضي واسي قارقه إله اتو عدو ان ترى كذا الى الى خرق. يعني فروره على اركاء حدان على اركاء خلاص اصلوا اركاء اكو شواربه ا واعفو واعفو همز القطع لا واعفو كته يضاف يضاف زيادة غرافه حلحة قركة سيء غلافة سيء ايتها غلافة عبدالتها معايه الي ودف جمالكيسي اخجراء انو كان الزيناء اتهي بخالفة اخجراء لزي المجوسي عمجيه اليهودي معاناها يعني مجوسي لأيه قواسة هحيران الهيران والعفاء هو معنى يسو هو هي بضن اذا بضياء العفول لها قركة بضياء سيء وبضياء ما هو حلاغات تحديث كان احاديث تان ان استعماله وحي تنته قركة الهيريه معنى هاي اعفاء تكسير هو دي اساس استعماله شأنه كل على كل حال وحيب الضبي او صوفه رائع لاواز امرك واقف لها ادن صبنا وعاش حديث ثلاثه احفوا الشوارب شواربي يعني داره ترى كحيره لها غير يعني ايه بافه او بدي لا ولا تشبه, ولا تشبه باليهود خشب هنا ولا تشبهوا ولا تشبهوا هل شبهنا باليهود هل شبهنا تابعين <تصفيق> وعينيه امك انت وامض من الضواه تصيحه <تصفيق> وكيل دون باليهود يهود صفادون هل شبهنا اكثر تادي وعالت ما هستاء وحيط ايها رياضي او لحي رايب السلف الصالح وحيط لقبتين وحيليهم وحي او بيه ولجوها مجيس محمد ويقدر او يعني دعنت المجيز او لوقبته ادي شجاره ولجوها قبربات وحي او دعنت المجيز بحي فوسيا سي ابن عباس يالي كباب او تابعين تكيله ما وصات ايلان شربي ابن سيرين رجيت او ما اود مرتبه اي واي يعني ايغاني واحتساب سدان صح كل بيت يحطاد عليه فراهه معناها دي مفاتخ رنوا اسكينين يعني الصراحه هو بتحيو. أماناك قد يقرأوا صابحه إما, إما خلثه إلا شيره قاصلنا أحوك على الصنياء على الصنياء ناوها قد يقرأوا صابحها يجراء وإن أحيل على الصنياء على كل حال وحاكوا جراء قصو الشارب أمر ديني وواهي إمام غزالي هو العغاغي هو محيالي جن الوهود والوخلافة جن الوهود والجن الوهود فهي اذي ان لفعنا يا خجراء وخنظيفة وخجراء وحيئوه فقل لديك السمود في فدفنك وفو البحثي بلبت على كل حال هي اذي لك مرثي نوار نوار شاربك انت اصواري اتخذ شواربه واخل لحاء السبحي Allahumma salli ala seydina Muhammedin ala alihus sahbihus sellim rabbi allimnaa bima jihilna ve jakihna bima nasiina bifadlik ya lazif يا ربي القى كانه خيره او كل يا احيرنا اصوت شجر وغصن لحاء يثني يعني وديبر وانت في شعره انتي طفا الذي انتي الان انا في صنكة لحدودك والارتين صنياركة لحدودك والارتين جمعي سواء شوارتها يعني دارها كغابة دار جارها كحيرة كل جيد احيرنا الى فروتة اكسو بحض حيرة اقول احفظ شوارت وشوoverline دوارته عميد نقطه و ا هو همزه يافت مفتوح او قا على يعني كسر ادي ده يقولي يعني حرفيا يعني يعني عد وحاله وبادر يجيو يعني شعرك كل اطير الا وحي او افك كو ما انا لا جدوت كو فرونه اي كسر بحظو انا وعفو اللحاء يتنديه <تصفيق> يعني كله احيرنا اعفو قد الى اخر يوم بالوصل الى مرضى اعفو معناها وحبا اتخاذنا ذركا تنتظر وحبا اتخاذنا يعني همزدي ذلك احبا اعفو وسط لي هذه الكلمه شاربه خط شارب تي سي يعني زحيل ووريجي وحفاه الحكمه للرواهه التي يعني حاله وضع انت شاربك او فرغا قدر اللهيره على حسنة. انما النووي وحفلها إن يعني خلى الدور تي ارتيز مختاره تنوي قلت اي عميل مجونو او مخص اهام الى يعني الفاروق تركتيري كمو خطو وافول نهار قبل الاهري بالقد يوردوا غنام وخال سيه عمله اعصاب اعصاب يحفظها لم ف صالح حياته ف صالح حياته انتظره الشعراء معناها وهذا وضاء انت انت للضيا سدي او فرص املا اهن الفرص هواه والجرام ووقوعها وشفت هيا و طول هيا راسيه ليلى كمجرو ثم ما لكن انت تتوش اسكاء عادة الفرص هو هاي اعفا اعفوه لو الاسمه هاي وخلاف سنتحي محايا لي الفرص دارها كجرايان يعني. يعني او جرى يعني ببية جرد او لجرايو او لتوش أو, او يعني لفارسي حادوه خلاف سنت ارتقى عن منطقه شيء عاده هنديه كثير قال <سؤال> عن الفرصه راسيا اديش شدي عم بظنها مضحى وصحيره يعني غيرتي راس الرسول دي والثقافه لا تواجرني لا يغفر الله على كل حال حديث ك قد توجوب قد بي امكته امر وجوب امام شافعي اكتيسي السنة كالتحي يعني وحالس كحايا وحق امام شافعي حديثة امر يا لأبهم اليه وبنيهن فن فانتم امر يعني كان ذو العمار ككتاب جللاء والجاد سعلاء كتاب جللاء فانتم امر عمركم احفو اعفو اعفو وبنيهن إمام شافعي أمر كاسي ويبكي سيناس واجب كشو وحق ليه خيين حاسي هاي وصور زغي جراء وصور زغي أبو جراء إذا هاي ليه أمر يعني إمام شاع أمر كستو بعديدانا إما هاي الأمر بلوك وإما هاي أمر كستو وجوبك وإما هاي هاي الأمر كمرويك ومفا موروثه قال غير ادى بواجبات لازم حري واهياله وقريبه يعني عظام وايدك وحريسه ربيس انه وجوب أصيهان لو مشى في صوم نسك هذا كان صوم ذلك ضمانته ان مجرحين بالعين بيراقب الجريم صحابه باب يعني كنت أولا حيرو لما أركين اللا صيد أمر من أنه وانت مال بدنايه لكن أنه إدهيين معي حتاس دريشي أو شكران بلعيسى الماسا ناسا عبدالك في جري أدوه رحبتناي قلت أن أدوه رحبتناي عسيري رحبتناي عديس حيرينا وصيخ رحبتناي حتى و أجري ما كنت قلت أن أمرت بسوء أنه حولك و جراء أنه تقدمون دج تدى يعني و حقه و حقه لك تقليد و يسوى بإمام رضي الله تعالى عنه و أرضاه يحتحيل مديشي تقليد وين سوى سوى بكتابي يعني صرح المسلم ك صرح المسلم كهذا سوى تحصدي وعسكت يعني آد يعني حرام أو ويل أو درهم ويل بالإنجليز الأعزابي وحاملها سببسيها على كلها ومتبت شافعي إمام شافعي وعسك لديك السنة او أو صارسك يعني أو كتسل في طالب أجراء صارسها لها وإيطار إيل وحق وحتى إيل وجوب إستهيئة مكاس من الصمع التي يوجود من الكئيل كنت حديث مشيء أقوم مع ذلك أمرنا يا مرتي واجب أسلحي في حصول الفقه وحوائي أسلح واجبنا فهي إن أسلح حرير يعني وعيد من أركاس إلا لحريسيو يعني وعيد لحريريو نحيه لا ساعة مكة انا مثل الحريري يعني اللعنة واحد اللعنة للحريري مئماني انتو بكل ساعة يكونوا يعدكوا هاتين بكل قابع <آل> وشاربة <تصفيق> <تصفيق> يعني كنا بقى تستقبوا ليها دكتان وعينين يعني ولا تشبهوا ولا تشبهوا Aga